ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نشورا وقال الذين كفروا إ ن هذا إ ل ا افكن افتراه و أ ع ا ن ه عليه قوم آ خ ر و ن فقد جاءوا ظلما وزورا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 私は思うように見えま ا و う思う ا, ا. ل か ا ل いように思うように思う إ うに思うように思うように思うように思うように思 ل よ ا に思うように思うように思うように思う ي うに思うように思う س ب ا ر ك الذي ان شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ج ن ا تجري ت من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا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 واذا القوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا 「私の思い出は何をしたいのか?」 و た و は今日の夜を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を楽しむ日々を ي しむ日々を楽しむ ت م を楽しむ日々を ل, ل ا む日々を楽しむ日々を楽 ل む日々 ب 楽し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 َقَدْ تَقُولُونَ نُذِقَهُ قَبْلَكَ كَذَّبُوكُمْ مِنْكُمْ كَبِيرًا عَذَابًا بِمَا تَسْتَطِيعُونَ وَلَا وَمَنْ فَمَا يَظْلِمْ وَمَا صَرْفًا نَصْرًا أَرْسَلْنَا ل「私の思い出は何でも変わらな ا よう ن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 لَعَلَيْنَا ل ا موسوعه ل ا ئ ك ة أ نَرَى النابلسي ق س ت ك ر و ا فِي أ ن للعلوم ا ل ا ر ل ا ي و م ي ر و ه اسماء ل ئ ك ة الله بُشْرًا يَوْمَئِذٍ الحسنى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 مكانا و أ ض ل سبيلا ولقد اتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أ خ ا ه هارون وزيرا فقلنا اذهبا الى القوم الذين كذبوا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم تدميرا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 و َ إ ِ ذ َ ا راوك َ أ َْ إ ِ ن ْ يتخذونك ََََُ الا َّ هزوا ًُُ أ َ ه َ ذ َ ا الذي َِّ بعث َََ الله َُّ رسولا ًَُ إ ِ ن ْ كاد ََ ليضلنا ََُُِّ عن َْ الهتنا ََِِ لولا ََْ أ َ ن ْ صبرنا ََْ عليها َََْ وسوف َََْ يعلمون َََُْ حين َِ يرون َََْ العذاب َََْ من َْ أ َ ض َ ل سبيلا ًَِ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 طهورا. لنحيي به ب ل د ة ميتا ونسقيه مما خلقنا انعاما و أ ن ا س ي ا كثيرا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 الذي خلق السماوات و ا ل أ ر ض وما بينهما في س ت ة أ ي ا م ثم استوى على العرش الرحمن ف ا س أ ل به خبيرا و إ ذ ا قيل لهم س ج د و ا للرحمن قالوا وما الرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 ولا يقتلون ولا يزنون ومن النفس التي الله إلا بالحق يفعل ذلك يلقى له أثاما يضاعف حرم ذ「なぜならば」「なぜならば」「なぜなら ي なぜなら ه, ه مهانا 「あなた من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك を借り ل くれた人たちの手を ه りてくれた人たちの ن ا 借りてくれた人たちの手を借 وَمَنْ وَعَمِلَ تَابَ صَالِحًا 私たち إ ل َ ى اللَّهِ مَتَابًا والذين لا يشهدون الزور و إ ذ ا مروا باللغو مروا كراما والذين إ ذ ا ذكروا بايات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا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 يجزون الغرفة ب م ا ص ب ر و ا و ي ل ق و ن ف ي ه ا تحية و س ل ا م ا خ ا ل د ي فيها ن ح س ن ي للعلوم ق ا م ا ق ل م ا يعبأ ب ك م ر ب ي لولا دعاؤكم